ذبل فأد ما رأى أفت ما نهوا على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المندج عندها جنة الماء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 بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى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 114. وعسنوا بالحسنى 115. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن 116. إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ تَلَقَّوْنَ بِهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من نذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كشفه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ